إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا اللعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أي يفرط علينا أو أي يطغى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 الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئن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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أي يخرجاكم يريدان أي يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما وإما أن نكون أول من ألقا قال بل ألقو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 فأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّهَا رُوْنَ وَمُوسَى قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ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 ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِل عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى وَمَا أَعْجَرَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى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 لنحرقنه ثم لنصفنه في اليمن أسفار إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو ووسع كل شيء علما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 أفلم يهدي لهم كم أهل كنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 أو لم تأتهم بجنات ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى